لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ أَوْلَى لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ لا ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَأَغْنُواوْهُ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَالَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا لَوْ تَرَكُوهُمْ خَالِفَةً ذَرِّيَّةٌ يَنظُرُونَ ضَيَاعًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ أَوْ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان الن الذين ياكلون اموال اليتامى الظلم انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعي يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَقَثَّنَّ ثُمَّ نَفْلُ النُّسُلُ سَمَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَارِثُهُ أَبَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي أُوصِي بِهَا وَاَبُو لَكُم نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ الله إِنَّ الله كَانَ a uh...